سلام سلام <تصفيق> الخدام عليكم أ ح ب ب ن ا يا كرام ومن ذكركم ا د ف ل ى ا ل ه me